بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كما جمتوت أبل ونكيا بقنا قهنجرات برنوتك إنك ويا الراجل قمن كتاب الشيخ عبد العزيزي من بعز كتاب العقيدة الصحيحة وما يضاد دهاجل عقيد كل كله في وان سي فالس قدوجال قبنا كتابن كنا كتابا من هندن ارا درومو دنديني في لبرتي واهلا ايثال لي برسيسو اكسمو في لتيبيدمي حواس ايسا تيمفيدن بربا تشا كتهيدا كتابن توني كتابا يولا لن تيكودا كسيسي غرو باي اي غددوडा مالف جنان علمين كايتيمدا لومو وان علمين سن سنراها يتوني كتعمل كونين <تصفيق> الرهاسة وان إيمانا وان أكيدا وان توحيدا <تصفيق> وان تهف برضو تكيسة توحيدا من توحيدا بعد توحيداتي كتعمل كون وان دُرَدُرْسُ أَبْبِدْشِ كِتَابَ أَكِجِلُ العقيدة الصحيحة وما يضادها عقيدا قُلْ قُلُّ نَافِي وَانِسِي فَالِّسُّ جِلَ عقيدا قُلْ قُلُّ الحمد لله فارون هندي تربيتي وحده حال رب تقتهين والصلاة والسلام نقيا في رحمني على من لا نبي بعده إرقما إسابودا إرقما هنجر ردت هاجراته وعلى آله والرئيسات فيه وأصحابه وآهلوت إسارتت لي هاجراته نقا رحمني أما بعد إرقكنا فلما كانت العقيدة الصحيحة أَكِيدًا قُلْ قُلٌّ تَعْتَيْ جِنًّا هي أصل دين الإسلام يثين جَلْآبَ أَمَنْتِي إِسْلَامًا تَعْتَيْ جِنًّا يُقَهُنْدِ إِسْلَامٌ مَّا تَعْتَيْ جِنًّا وَأَسَاسُ الْمِلَّةِ جَلْآبَ ساتي جنان رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرة نتي ملأة إسنتني جلقبا متدري برنوتك ناجر أقيدا صحيحا كل كل هندي إسلام ماتي في جلقبا أمان تيتانان برنوني كنك أرأى إسي إراتهنا في ومعلوم بالأدلة الشرعية رقاك أبتمى شريعات من الكتاب والسنة رقانس كتاب ربي قرآن في حديث رسول راكته أن الأعمال والأقوال هجي في إنما تصح وتقبل كم فياتات في كم إذا صدرت عن عقيدة صحيحة يو عقيدا قل كل قل إرى نفتقفا فجن مات في جج نماك كيب لم يو عقيدا صحيحة قل كل قل إرى نفتقفا فإذا كانت العقيدة غير صحيحة يو عقيدا نما فينكبات فإذا بطل ما يتفرع عنها من الأعمال، وانت يثير مرج هند نبده وجين، وأنت يثير مرج من الأعمال والأقوال، وجيته جشن ماته فيانتهن نكفا كما قال تعالى: أقم ربي قد أنجليه. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله نمني إيمان التكفر فقد حبط عمله هجين إساب بدجلا وهو في الآخرة من الخاسرين آخرات نمهون قهرات هاجر وقال تعالى رب جلجرا ولقد أوحي إليك يا محمد بيثفن ست قلمه وإلى الذين من قبلك جرى الرس دور إرجماً بيوت درات اللئ لإن أشركت يو ربي التوا شريته لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين وجنك بدأتي ورخ خسار الراتات أجلا سورة مريم آياتها تمشى والآيات في هذا المعنى كثيرة أيان وانتو تجر أمري كانت تجعل كتابي يرى، وقد دل كتاب الله المبين كتابن ربي، فقلن أجل تجرا، وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، حديث رسول أمنا رسول ربي أجيرك تجيرتي ما لردتي أن العقيدة الصحيحة عقيدان كل كل تتلخص في الإيمان بالله فهمتني فمتني في الإيمان بالله ربي اتأمنوا كي ستتأمنوا وملائكته ملائكا ربي اتأمنوا وكتبه كتاب ترب بن بوثت امنوا ورسله ارغمته ترب بن ارغتت وبالقدر خيره وشرره قدرت امنوا قدر رسن غارته بداته اكد الى الجنات فهذه الأمور السته وانت جهن ام هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب الله العزيز كان كتاب ربي قداء التين بؤه وبعث الله بها رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام كرب إرقما إسا محمد التين إرقه إسيتنا يجلولا درسنت نتقرأ أستتر عبدي درسير أفتون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.